وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي بَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها فاتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى 119. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وليفيها مآرب أخرى 110. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف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 117. وأشركه في أمري 118. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا 119. إنك كنت بنا بصيرا 110. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى 111. عليك مرة أخرى